111. من عندنا إنا كنا مرسلين 112. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موكنين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 يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمن أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين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 فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون 111. وزروع ومقام كريم 112. ونعمة كانوا فيها فاكهين 113. كذلك وأورثناها قوما آخرين 114. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين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 111. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين 112. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين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 113. مولا شيئا ولا هم ينصرون 114. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم 115. إن شجرة الزكوم طعام الأثيم 116. كالمهل يغلي في البطون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 كذلك وزوجناهم بحور نعين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم عذاب الجحيم فضلاً من رب